على مثلا ماجي في الوجع ايوه ايوه ايوه ايوه حاجه لكل الساده الحضور اللي معانا قوي حاجه من الكل تهته ده كل الدنيا كل سعيد كل قاصي ايوه تعال اهل أسمعي. أسمعي. أسمعي. اسمعين تعال اهل اسمعين كل انجا في وجاء كل بيت اسمعين كل بيت اسمعين وكل ناس اللي علينا النبلة جريم خلاف كل طاف تا كل الناس اللي موارد كل الدنيا الله Amen, amen, amen.